بوك تو اسغيم وشمونة ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون باملون تلونوت في الفندق شكاوى في الفندق شكاوى عمكلاحة ايننا بوعلت الدوش لا يعمل الدوش لا يعمل اين معيم حميم لا يوجد ماء ساخن لا يوجد ماء ساخن افشار لتكن ايمكنكم ان تكلفوا احدا ليصلحه يمكنكم تكللف أحد يصلحهاون لا جد تون في الغرفة لا يوجدفون في الغرفة تز لا جد تلفزيون في الغرفة لا يوجد التلفزيون في الغرفة؟ مربست لاجدكون شرفة للغرفة لا يوجدكون للغرفة ش من داي الغرفة صاخبة الغرفة صاخبة ك من داي الغرفة صغيرة جدا الغرفة صغير جدا أحد حشخ م داي الغرفة معمة جدا الغرفة معمة جداكد جداً التدفئة لا تعمل تدف لا تعمل أز لوؤ. المكيف لا يعمل المكيف لا يعمل التلفزييا ملت التلفزيون معطل التلفزيون متل زلهتحي هذا لا يجبني هذا لا يجبني. ير جدا عليهسهر جدا ماشه ز طند ما أند أخ أيت ن ب؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا هل يوجد بيت شاب بالقرب من هنا شكن بون بصففا هل يوجد بنسون بالقرب من هنا هل يوجد بنسون بالقرب من هنا ش مسعد بصففا هل يوجد مطع؟ من هنا هل يوجد مطام بالقرب من هنا؟